أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين مسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فنعمل غير الذي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَغَلْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مُوشِ اللَّيْنَ النَّهَارَ يَضْرُبُهُ حَكِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُتَخَّرَاتٍ بِأَ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 إن رحمة الله قريب من المحتمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة حتى إباء وقلت سعابا فقالا تقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتان عنكم تذكرون فالبلد بل الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملو من قومه إنا لنراك في طلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنسح لكم وعلم من الله ما لا تعلمون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 إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه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 فاذكروا آلاء الله لعلكم تفنحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَرَّبٌ أَتْجَادِنَنَيْ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمْ هَا أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُرْضَانِ فَانْتَظِرُونَ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 قَلْ جَاءَتْكُمْ بَنِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُنْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسْجُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من زونها قصورا وتنعجون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملع الذين استكبروا من قومه للذين استعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسا من ربه قالوا إنا بما أوسل به مؤمنون قال الذين فاستكبرنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة فاعتوا عن أمد ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فَتَوَلَّا عَنْهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ سَلَاتَ رَبِّي وَنَصَّحْتُنَّكُمْ وَلَكِنْ لَا تُعْبُدُونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ألأنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا واخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمضرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره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 وتعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا فاذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة من به فطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فهو خير الحاكمين